بسم الله الرحمن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص جميعا في القول والعمل فإن خير من سعي إليه وبذل الجهد فيه وطلب العلم وقد حثنا ربنا جل وعلا على العلم أو على طلبه وبيّن فضله ورفعة قدره وشأنه في آيات كثيرة منها قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط فجعلهم من الشهود وهذا تعديلا لهم على جعلهم من الشهود على أعظم شيء أو على أعظم مشهود عليه وهو توحيده سبحانه وتعالى وقال كذلك سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فعلى المسلم لا الشباب أن يسعى إلى تحصيل العلم يبتغي بذلك وجه الله عز وجل كما رغب نبيه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والأحاديث كثيرة، فعلى المسلم أن يخلص نية وأن يعزم على أن يحصل علم الكتاب وعلم السنة، وهذا العلم. لا يمكن للطالب أن يحصله إلا بالعربية، فهي فهي لغة القرآن ولغة الحديث. النحو زين للفتاة، يدركوه أو ينفعوه حيث آتاه. من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. إذاً على طالب العلم أن يتعلم النحو، أن يتعلم الصرف، أن يتعلم البلاغة. هذه أصول العربية لا يليق بالمسلم أن يجهلها لا يليق من باب أولى لطالب العلم أن يجهلها ونحن في هذه أو في هذا المسجد المبارك من الله علينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعم لأن شكر النعم سبب لثباتها وثبوتها ودوامها واستمرارها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة ف هذه النعمة لا توجد في كثير من المساجد أن نجتمع ونتعلم المتون ونحفظ وهذا خير كبير جدا لسيمة في هذا الزمان فعلى المسلم أن يغتنم كذلك الفرصة وأن لا يفرط، وطالب العلم إذا بدأ متنا من المتون عليه أن يحرص على المداومة والمواظمة وكثيرا ما نضيع وقتنا في غير ما بغير ما ينفع بل كثيرا ما نضيع أوقاتنا في, في ما يضر والعياذ بالله فليحرص طالب العلم على حلق العلم على مجالس الذكر على رياض الجنة ودائما يحرص على إخلاص النية لله عز وجل وهذا ما حثنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الورا معتلا. نداء المنائر عذب الصدا عليه الصلاوات ما شع نور وما في الزهر قطر الندى عليه الصلاوات ما هل وبل ومن فلقت حبة أو نوى المتن الذي ندرسه هذا اليوم ما أشير إليه هو قطر الندى وبل الصدا قطر الندى وبل الصدا لابن هشام الأنصاري رحمه الله رحمه واسعه قبل الشروع في شرح ما ذكره المصنف رحمه الله في متنه نعرف به وبكتابه باختصار اما صاحب الكتاب فهو وهذه الترجمه ترجمه ترجمة ذكرها الشيخ محمد محي الدين رحمه الله في تعليقه على شرح قطر الندى وبل صدى لابن هشام الأنصاري قال هو الإمام الذي فاق أقرانه وشاء من تقدمه وأعيا من يأتي بعده الذي لا يشق غباره في ساعة الاطلاع وحسن العبارة وجمال التعليل الصالح الورع أبو محمد عبد الله جمال الدين أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري ولد في القاهرة في ذي القعدة من عام من عام ثمان وسبعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي توافق سنة تسع وثلاثمائة وألف من الميلاد لزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل وتلا على ابن السراج وسمع على أبي حيان ديوان زهير ابن أبي سلمى المزني ولم يلازمه ولا قرأ عليه غيره وحظى دروس التاج التبريزي وقرا على التاج الفاكهان شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة وحدث عن ابن جماعة بالشاطبية وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحمل فحفظ مختصر الخرقي قبيل وفاته تخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم وتصدر لنفع الطالبين وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرد والاقتدار على التصرف في الكلام وكانت له ملكة يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا وكان مع ذلك كله متواضعا برا دمث الخلق, دمث الخلق شديد الشفقة رقيق القلب قال عنه ابن خلدون ما زلنا ونحن بالمغربي نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام ح من سبويه وقال عنه مرة أخرى إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو كان ينحو في طريقته منحات أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح عنيمه. فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوته أو على قوة ملكته واطلاعه انتهى كلامه ولابن هشام مصنفات كثيرة كلها نافع مفيد تلوح منه أمارات التحقيق وطول الباع وتطالعك من روحه علائم الإخلاص والرغبة عن الشهرة وذيوع الصيت ونحن نذكر لك ما اطلعنا عليه أو بلغنا على أو بلغنا علمه مرتبا على حروف المعجم وبذلك أو ندلك على مكان وجوده إن علمنا أنه موجود أو نذكر لك الذي حدث به إن لم نعلم وجوده وهكها الأول الإعراب عن قواعد الإعراب الثاني الألغاز وهو كتاب في مسائل نحوية صنفه لخزانة السلطان الملك الكامل طبع في مصر الثالث أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وهذا طبعة مرار الرابع التذكرة ذكر الصيوطي أنه كتاب في خمسة عشر مجلدا ولم نطلع على شيء منه الخامس التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل هذا كذلك ذكره الصيوطي السادس الجامع الصغير ذكره الصيوطي ويوجد في مكتبة في باريس السابع الجامع الكبير كذلك ذكره الصيوطي الثامن رسالة في انتصاب لغة وفضلا لغة وفضلا وإعراب خلافا وأيضا وهلم جرا وهي موجودة في دار الكتب المصرية وفي مكتبة برلين وفي مكتبة ليدن وهي برمتها في كتاب الأشباه والنظائر النحويه للصيوطي المطبوع في, هند في الهند التاسع رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات من القرآن الكريم العاشر رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة ذكر الصيوطي الحادي عشر الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية هذا كذلك موجود في أو ذكره الصيوطي الثاني عشر شذور الذهب في معرفة كلام العرب هذا مطبوع متوفر الثالث عشر شرح البردة الرابع عشر شرح شذور الذهب المتقدم الخامس عشر شواحي شرح الشواهد الصغرى السادس عشر, عشر شرح الشواهد الكبرى السابع عشر شرح قصيدة بانت سعاد وهذا موجود متوفر مطبوع الثامن عشر شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية هذا يوجد في مكتبة في ليدن التاسع عشر شرح قطر الندى وبل الصدى وهو هذا أو شرح لهذا المثل الذي نحن فيه بإذن الله العشرون شرح اللمحه لأبي حيان هذا كذلك ذكر السيوطي إلى آخره من, من الكتب كذلك فوح الشذا في مسألة كذا وهو شرح لكتاب صغير الشذا في مسألة كذا تصنيف أبي حيان وهذا المثل الذي بين أيدينا وهو قطر الندى وبل الصدى له أكثر من هذا تقريبا الضعف توفي رحمه الله, تعالى رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة وقيل في ليلة الخميس الخامس من ذي القعدة سنة 61 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة ستين وثلاثمائة وألف من الميلاد وقد ذكر الحاج خليفه في غير موضع من كتابه كشف الظنون انه توفي في سنه اثنين وستين وسبعمائة وسبعمائة هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يوجد الا عنده والله تعالى أعلى وأعلم ورحم الله المصنف الكتاب قطر الندى وبل بن الصدى هو كتاب مختصر في علم النحوي كتاب مختصر في علم النحوي جعله المؤلف رحمه الله للمبتدئين وقال بعضهم جعله للمتوسطين وسيأتي بيان ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح العنوان هذا الكتاب سار فيه صاحبه على طريقة ابن مالك قبله في ترتيب أبواب النحو في الألفية فسلك تقريبا مسلك ابن مالك في ترتيب أبواب النحو إلا شيء من الاختلاف في بعض الأمور وهذا الكتاب غالبه في النحو غالبه في النحو إلا مسائل يسيرة في علم الصرف إلا مسائل يسيرة في علم الصرف في باب ما يعمل عمل الفعل أو ما نعم ما يعمل عمل الفعل وهو سبعة أشياء فذكر ما يتعلق بالصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك وفي كذلك باب الوقف وهمزة الوصل وغيره وهذه مسائل الحقيقة ماذا ماذا تدرس في علمي في علم الصرف خالف ابن مالك في في تبويف المنادى فجعله ماذا من أقسام المفعول به كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك خالفه في الفعل المضارع وتحدث عن الفعل المضارع في بدايات ابواب النحو أي في مقدمات علم النحو كما سياتي ان شاء الله في الدروس الأولى هذه يعني لمحة عن هذا الكتاب الكتاب سماه رحمه الله قطر الندى وبل الصدى القطر اسم جنس جمعي جمع قطره اسم جنس جمعي لقطره وهو ماء المطر وهو ماء المطر قطر الندى قطر الندى يعني الماء الذي يتقاطر صباحا يعني في الصباح من الورق والأشجار وغير ذلك قطر الندى والندى هو البلل الندى هو البلل وبل الصدى بلل الصدى الصدى هو العطش الشديد الصدى هو العطش الشديد فبل الصدى نحن نعلم او تعلمون جميعا ان الذي يعطش يعطش عطشا شديدا ماذا هل يشرب ماء كثيرا وانما فقط ماذا يعطون له قطرات فقط يعطون له قطرات حتى لا حتى لا يهلك لو شرب كثيرا فانه يهلك ولهذا فهنا قال قطر الندى وبل الصدى اي هو قطرات فقط ومعني ما يبل العطش ما يبل العطش او يجو أو يرد ظما العطش العطشان عطشا شديدا العطشان عطشا شديدا فعطش صيغه مبالغة على وزن فاعل حذر عطش عطشان فهو عطش شنو عطشان ويقال عطشان إذن فهذا الذي عطش عطشا أو هو متعطش لعلم النحوي ماذا هذه بدايات له هذه بدايات له حتى لا يهلك لأن العلم كما هو معلوم يؤخذ ماذا شيئا فشيئا التدرج في طلب, في طلب العلم فقال قطر الندى وبل الصدى أي ما يبل به العطش ريقه بل الصدى <تصفيق> <تصفيق> من التسمية قال كثير من العلماء إن هذا الكتاب لمن؟ للمبتدئين من التسمية قال كثير من العلماء هذا الكتاب للمبتدئين الكتاب سهل العبارة عبارته سهلة بسيطة مفهومة أحيانا التزم فيه المؤلف رحمه الله الاختصار لكنه أحيانا يستطرد قليلا وكذلك التزم فيه المؤلف رحمه الله عدم ذكر الخلاف التزم فيه المؤلف عدم ذكر الخلاء إلا, إلا يسير يسيرا وكل هذه الملاحظات تدل على أن الكتابة لمن للمبتدئين أنثالنا قال رحمه الله الكلمة وأقسامها الكلمة وأقسامها من عنده متن غير المتن الذي عندنا هل بدا المصنف بالبسمله؟ نعم نعم في غالب الاصل انه بدا بالبسمله نعم اذا بدا المصنف رحمه الله بالبسمله وهذا الذي ينقص في المتن الذي عندنا نعم الكلمه وما واقسامها إذن بسم الله الرحمن الرحيم عادة المؤلفين أو العلماء رحمة الله عليهم أنهم يستفتحون كتبهم بالبسمله اقتداء بالكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عفوا. إذن افتتح المؤلف رحمه الله متنه بالبسمله اقتداءا بالكتاب الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية إذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية حديث صحيح لا يثبت حديث صحيح وإنما يذكر أهل العلم بعض الاحاديث الضعيفة ولكنها لا يحتج بها فالاولى أن نقول اقتدى المؤلف رحمه الله بالكتاب بالمصحف في بدايته بالبسملة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية لأن صلى الله عليه وسلم لما راسل الملوك رأى ماذا بدأ بالبسمة في في كتبه والبسمة افتتحت بحرف الجر الباء وهو للاستعارة وهو للاستعانه اي مستعينا بالله سبحانه وتعالى بسم الله الجار والمجرور الجار وهو الباء والمجرور وهو الاسم لا بد لهما من التعلق لا بد للجار من التعلق لا بد المتعلق الذي تعلق به الجار والمجرور اختلف فيه العلماء والأولى أن نقول المتعلق فعل المتعلق الذي تعلق به بسم الله فعل وأن نقدره بما يناسب المقام وأن نقدره متأخرا أي بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أو أكتب لأن أؤلف أو أكتب هو المناسب للمقام وبعضهم قال نقدره عاما لكن الاولى أن يقدر خاصا بما يناسب المقام بما يناسب المقام فإن هذا أولى لأنك تقول بسم الله اكل مثلا أو أشرب أو كذا أو إلى غير ذلك هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف المؤلف رحمه الله بدأ بالبسمله نقدره متأخرا لامرين. نقدره متأخرا لأمرين الأول أن هذا فيه أدب مع الله مع اسم الله فلا يتقدم عليه شيء والثاني أن هذا يفيد الحصر والقصر أي أبدأ بسم الله لا باسم أحد غيره اي ابدا بسم الله لا بسم أحد غيره فأنت حين تقول بسم الله أكتب معنى أنك لا تبتدئ بأي اسم إلا باسم الله وإذا قلت أكتب باسم الله فهنا الكلام يمكن أن تبتدأ باسم باسم الله معه باسم غير الله عز وجل واضح لكنك إذا قلت باسم الله أبدأ أو باسم الله أفعل فهنا ماذا أفاد الكلام منك الحصر والقصرة؟ وبعضهم يقدره اسما يعني هذا الذي يتعلق به الجار والمجرور يقدره اسم ويقول بسم الله ابتدائي أو بسم الله تأليفي أو قراءتي أو اكلي أو نحو هذا ولكن تقدره فعل فعلا أو لا لما لأن الأصل في الأفعال هو العمل لأن التعلق الأصل ان يكون للأفعال فلا يعدل عن هذا الأصل إلا لغرض أو لفائدة واضح؟ والله أعلى وأعلى الباء للاستعانه ولسم مشتق من السمو هل اسم مشتق من السمو اسم اصله سمو اصله سماو اصله سمو او سمو. اسم أصله سمو أو سمغ كلاهما صحيح واضح ثم حذفت الواو وجاءت الهمزه همزه الوصل بدل او بدلا بدلا عنها فصار اسم فصار اسم فوزنه افع وهذا مذهب الجمهور مذهب جمهور النحاة ان الاسم مشتق من السمو وهو العلو وهو العلو ومذهب بعضهم وهم الكوفيون أنه مشتق من الوسم وهو العلامة أنه مشتق من الوسم وهو العلامة فاسم أصله واسم علامة ما وزنه على مذهب الكوفيين ها حذبت ماذا واسم حذبت الواو صارت اسم وزنه اعلن واضح اعلن هكذا إذن هذا وزنه على مذهب الكوفيين والصحيح هو مذهب البصريين هو مذهب البصريين للجمع والتصغير فإننا نقول في التصغير سميّن و وأصل سمي سميون فعيل سميون فدل على أن مذهب البصريين أصح في هذا هذا الاشتقاق لو كان وسم لما صح تصغيره على سمي واضح فيصير وسيم وسيم إذن مذهب البصريين أصح اسم الله الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى هل هو مشتق او غير مشتق قولا في المساله والصحيح والله اعلم انه مشتق مما مشتق من الالهه من نعم من الالهه ياله فهو مألوه فالله الله معلوه بمعنى المعبود فالله سبحانه وتعالى معبود والدليل على اشتقاقه قول قول من قول رؤبى بن العجاج وهو من آآ آآ من شعراء العرب الذين يرجزون قال لله در الغاديات المدهي سبحنا واسترجعنا من تالهي لله در الغانيات المدهي المتمدح المدهي المتمدح سبحنا واسترجعنا من تالهي إذا ماذا دل على أن تأله تعبد إذن فيه اشتقاق أليس كذلك لو كان الله غير مشتق ما صارت هذه الكلمة تأله ما صارت هذه الكلمة تأله إذن فهو ماذا مشتق فهو مشتق الله أصله الإله أصله الإله حذفت الهمزة تخفيفا الإله تصير ماذا حينما تحذف, تحذف الهمزة ماذا يصير يصير ال... ثم الله مفتوحة ال مفتوحة ثم الله فتصير الله إذا أصلها الإله حذفت الهمزة تخفيفا وهو أعرف المعارف وهو أعرف المعارف ولهذا نقل عن بعضهم أنه رأس بويه في المنام فسأله ما فعل بك ربك قال قد غفر لي قال له بما قال بقول إن الله أعرف المعارف أعرف المعارف، المعارف عندنا أنواع خمسة أو ستة أنواع أو سبعة أعلىها درجة هو لفظ الله سبحانه وتعالى. قال سبوي بهذا أعلم أعرف المعارف هو الله. بعضهم يقول هو الضمير بعضهم يقول إن أعرف المعارف هو لكن الصواب والله أعلم واضح أنه الله عز وجل. لكن هذا لا يؤخذ منه هذا المنام لا يؤخذ منه أن سبويه قد غفر الله له. فهذا في علمها عند ربي. واضح لا يعلمه الله الا الله سبحانه وتعالى بسم الله هنا الاضافه اضافه المفرد اسم الى الله مفرد المضاف والمفرد هنا المضاف يفيد ماذا في اللغه في الاصول يفيد العموم يفيد العموم فهنا حينما تقول انت بسم الله فكأ فكانك قلت ماذا بس بي بجميع أسماء الله عز وجل فانا استعين بكل اسم هو لله استعين بكل اسم هو لله وان تعدوا ماذا نعمه الله نعمه هذا مفرد او لا مفرد مضاف او لا مضاف هل نعمه هنا مراد بها ماذا مراد بها نفره نعمه واحده الجمع لان الواحد لا يعد فقال عز وجل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إذن احصاء والعد يكون لما؟ للكثير فدل على على ان نعمه الله على أن حينما اضيفت ماذا افادت افادت العموم أي وإن تعد نعم الله لا تحصوها ان تعد نعم الله لا تحصوها فاخذ من هذا أن المفرد إذا اضيف افاد العموم إذن بسم الله أستعين بكل اسم هو لله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل دالاني على الرحمه دالاني على صفة الرحمة لله جل وعلا والرحمن خاص وعام خاص وعام والرحيم كذلك خاص وعام الرحمن خاص من وجه وعام من وجه خاص بكون هذا الاسم لا يطلق إلا على الله جل وعلا لا يطلق على من إلا على الله جل وعلا وعام في شمول رحمة الله عز وجل للخلق فرحمة الله عز وجل رحمة الرحمن شاملة لجميع خلقه سبحانه وتعالى ولهذا جاء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فاستوى الله عز وجل فعلى عرشه ماذا جاء بالتعبير به بماذا باسمه باسم الرحمن ولم يأتي باسم الرحيم دل هذا كذلك على أن الرحمن عام من حيث شمول الرحمة إلى جميع الخلق فهذه الرحمة تشمل الكافرين وتشمل المؤمنين وتشمل حتى البهائم يشمل حتى البهاء أما الرحيم فهو كذلك خاص من جهة عام من جهة أخرى خاص من حيث شمول الرحمة إلا للمؤمنين فالرحمة هنا لا تكون إلا للمؤمنين والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وجه الاستدلال أنه قدم ما حقه التأخير والأصل في الكلام في غير القرآن وكان بالمؤمنين ها وكان رحيما بالمؤمنين وكان ها وهذه كان واسمها المستتفل فيها رحيما خبرها بالمؤمنين جار ومجرور متعلقان ب بفعيل برحيم برحيمة، إذن لكنه قدم المؤمنين فقال وكان بالمؤمنين فقدم ما حقه تاخير فافاد الحصر والقصر فهذه الرحمه لعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيمة. إذن الرحيم خاص من هذه الجهة عام من حيث التسمية فالتسمية فيمكن وصف غير الله بالرحيم تقول جاء زيد الرحيم جاء زيد الرحيم واضح لكن لا يجوز ان تقول جاء زيد الرحمن لأن لفظ الرحمن أو على الرحمن لا يجوز الوصف به إلا لله عز وجل أو التسمية إلا لله جل, جل وعلا الرحمن من حيث شمول الرحمة أكثر من من الرحيم وهذا يفيدنا كذلك قاعدة معروفة عند اللغة تكاد تكون مطرده وهي أن زيادة المبنى تفيد زيادة, زيادة المعنى فرحمن كم فيها من حرف خمسة ورحيم فيها أربعة رحمن فيها خمسة فدل على أنظر شمول الرحمة في الرحمن اعم من من الرحيم فالرحمن تشمل جميع الخلائق والرحيم خاصة بالمؤمنين فهي أعم وهذا المعنى دل عليه زيادة اللفظ لفظ الألف في الرحمن واضح رحمن إذن خمسة أحرف وهذه تكاد تكون مطرده ومنه قوله تعالى في سوره الكاف فما, <تصفيق> فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة فما استطاعوا ان يظهروا ما هو السد فما استطاعوا ان يظهروا أي أن يعلو فوقه فقضية العلو والصعود فوق السد أسهل من خلق السد وما استطاعوا له ماذا نقبة إذن الثقب والنقب يحتاج إلى شدة وقوة فاحتاج التعبير فيه إلى الى زيادة المبنى فجاءت التاء وما استطاعوا له نقبة وأما العلو والصعود فوق السد فهو أهون فقال سبحانه فما استطاعوا أن, يظهروه أي أن يظهروا عليه وما استطاعوا له نقبة بسم الله الرحمن الرحيم يجوز في الرحمن والرحيم تسعة أوجه من الإعراب في غير القرآن الكريم يجوز في الرحمن الرحيم تسعة أوجه اصنع ما شئت إلا إذا رفعت الرحمن أو نصبته فلا يجوز جر الرحيم إذا رفعت الرحمن أو نصبته فلا يجوز جر الرحيم إن ينصب الرحمن أو يرتفع فجر الرحيم قطعا منعا الرحمن أو يرتفع إذا نصبت الرحمن أو رفعته فجر الرحيم قطعا منيعا يمتنع هذاني إذا هذان وجهان الرحمن الرحيم ممنوع الرحمن الرحيم ممنوع وباقي الأوجه جائز والله أعلى وأعلم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله الكلمة وأقسامها الكلمة وأقسامها الكلمة وأقسامها اختلفت عبارات المؤلفين أو توجهات العلماء رحمة الله عليهم في البداءة منهم من يبدأ بالكلام كما سبق معنا في شرح الأجرمية قال ابن أجرم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه وقال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم وغيره كذلك إذن بعضهم يبدأ بالكلام لما لأن لأننا في النحو ماذا ندرس الإعراب والبناء ولا يتأتى هذا إلا من خلال من خلال التركيب إلا إذا كان هناك كلام فإذا لم يكن هناك كلام فلا كلام عن الاعراب والبناء فأنت لا تأتي لا المعجب تقول زيد معرب أو مبني لا هذا لا لكن متى تتحدث عن إعراب الكلمة وبنائها وتقديمها وتأخيرها في ماذا حينما يكون عندك ماذا كلام، ولهذا يبدأون بالكلام، وبعضهم كابن هشام رحمه الله بدأ بماذا بالكلمة، لأن الكلمة جزء الكلام، والبداية بجزء مقدمة على البداية بالكلام ولكل نظرته رحم الله علماءنا ما الكلمه إذن الكلمة وأقسامها قال رحمه الله الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف قول مفرد قول مفرد هذا مختصر في تعريف الكلمة وهو تعريف دقيق إذ يشترط في التعريف وبيان حد الأمور ماذا؟ الاختصار أن يكون الحد أو التعريف جامعا مانعا مع علمك أن التعريفات والتحديدات في علم النحو من تأثره بعلم الكلام وهو شيء غير حسن يعني الاعتماد الاعتماد التعريفات والتحديدات هذا في الحقيقة مذموم في علم النحو ومن نظر في كتاب سبويه رحمه الله أول كتاب كتب أو وصل إلينا في علم النحو فإن فإنه لا يعتبد التعريفات والتحديدات ولما وذلك لما كان علم النحوي علما علميا يعني علما قائما ليس له تأثر بعلم الكلام وبدأ مع اشتهار اشتهار او ترجمه الكتب كتب اهل اليونان وغيرهم, وغيرهم ماذا تأثر الناس بعلم الكلام وظهر هذا التأثر في ماذا في علوم كثيرة من العلوم الإسلامية منها علم علم النحو فهذه التعريفات والتحديدات لا يعني غير غير حسنة في علم النحو ولكن لا بأس بها سيرا على طريقة العلماء رحمة الله عليهم فنعتمدها لكن لا نعول عليها كثيرا لأن كل تعريف يمكن لك أن أي تعريف من التعريفات في الغالب يمكن لك أن تنقضه فقال قول المفرد القول القول هو اللفظ الدال على المعنى القول هو اللفظ الدال على المعنى فاللفظ قد يدل على معنى وقد لا يدل على معنى فاللفظ هو في اللغة الطرح الطرح وفي الاصطلاح هو لفظ او هو ما اجتمل او ما تالف من بعض حروف الهجاء سواء كان مفيدا ام غير مفيد من هذا اللفظ واضح المفيد من اللفظ يسمى قولا المفيد من اللفظ يسمى قولا القول قد يكون ماذا قد يكون مفردا وقد يكون مركبا قد يكون كلاما مفيدا وقد يكون كلاما غير مفيدين انتبهوا جيدا بين الافادتين مثلا شمس هذه قول واضح لانها ماذا؟ لفظ مفيد يعني دل على معنى شمس لفظ دل على على معنى واضح ان الشمس هذا قول واضح ان الشمس هذا قول لما لانه لفظ دل على معنى فان لفظ دل على معنى والشمس لفظ دل على على معنى واضح الآن فهوم إذن اللفظ هذا أو القول هذا هو لفظ مفيد هو لفظ مفيد كشمس وقمر وقال وفعل وإلى وعن وفي كل هذه ماذا يقال عنها قول واضح لكن الكلمه ماذا هي ليست قولا مركبا وإنما قول مفرط وإنما قول مفرط مفرد فخرج ماذا فخرج المركب فخرج المركب لا ليس الكلام فقط قد يكون كلاما وقد لا يكون كلاما فلو قلت مثلا إن جاء زيد هذا ماذا هذا قول واضح الآن هل هو كلام ليس كلاما واضح الآن إذن آآ آآ ف فالقول فالكلمة هي قول مفرد أي ما ليس مركبة سيأتي معنى المفرد كذلك واضح الان مفرد يعرف العلماء بأنه ما لا يدل جزءه على ها على جزء معنى واضح ما لا يدل جزءه على جزء معنى يمثلون يقول مثلا زيد هذا قول أولاء أول مفيد لفظ مفيد واضح زيد لفظ مفيد الآن الزاي من زيد هل تدل على زيد لا تدل على زيد الياء من زيد هل تدل على زيد لا تدل على زيد واضح الآن وهكذا إذن فهذا معنى المفرد ولكن قلت لكم التعريفات كلها يمكن أن تدخل عليها مثلا هذا يعني يمكن أن يشكل عليه قولك عبد الله عبد الله واضح الآن عبد الله جزءه مثلا عبد دل على جزء معناه أو لا دل على جزء معناه واضح لكن اجاب العلماء باجابات لا داعي للتوسع في هذه في هذه المسائل يشكل عليه كذلك وهذا من المسائل الدقيقه ومن من فوائد يشكل عليه كذلك الحروف حروف المعاني التي هي من حرف واحد كالفاء مثلا ما هو جزءها هي الفاء دل على معناها او لا دل على معنى واضح الآن هذا من الإشكالات على هذه التعريفات لكن لتقريب الفهم فقط نقول إن الكلمة هي قول مفرد قول مفرد بعضهم يعرف الكلمة بأنها اللفظ الموضوع للمعنى أو الموضوع على معنى او الذي دل على معنى لكن يعني اللفظ الموضوع أو الدال على معنى هو ماذا؟ هو القول فنحذف هذه الجمله ونكتب ماذا القول كما فعل ابن هشام رحمه الله وعلل هذا في في شرحه قال قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف الكلمه ثلاثه اقسام لا تزيد على هذه الثلاثه لا تزيد على هذه الثلاثة والدليل هو الاستقرار الدليل هو كلام العرب النحاة الاوائل رحمه الله عليهم ملده أبي الأسود الدؤلي إلى سبويه خرجوا لجمع وجمعوا اللغة وجمعوا كلام العرب الذي قاله العرب في الجاهلية والذين, والذين كانوا في عصرهم شافوهم وسمعوهم ودونوا هذه هذا الذي سمعون وتأملوا في هذا الكلام كلام العرب مع القرآن الكريم فوجدوا أن الكلمه ثلاث اقسام إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا دالا على, على معنى ولا يوجد كلمه أخرى وهذا قد اجمع عليه العلماء لكن جاء بعض متأخرين وقال ان الكلمه اربعه اقسام او كذا وكذا لكن هذا اجتهاد مردود بالاجماع بل مردود حتى بكلام العرب المنظور فيه اسم بدا بالاسم وثنى بالفعل وثلث بالحرف وثلث بالحرف هذا الترتيب لحكمه يعني لم يأتي الترتيب هكذا لم ياتي الترطيب هكذا وهذا يدل على ماذا سعة هؤلاء أو اطناع هؤلاء العلماء وقوة فقههم بدأ بالاسم لأنه الأشرف فالاسم أشرف من الفعل من عدة أوجه اولا الاسم أشرف من الفعل لأن لأنك يمكنك أن تؤلف كلاما من اسمين ولا يمكن أن تؤلف كلاما من فعلين ولا من فعل وحرف ولا من حرفين ولا غير هذا واضح أما من اسمين فيمكن أن تؤلفك تقول زيد قائم لكن لا يمكن أن تقول دخل خرج واضح الآن إذن الكلام لا يتركب إلا من اسمين أو من فعل واسم كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المتن فهذا يدل على شرف ماذا؟ على شرف الاسم كذلك الاسم يدل على الثبات يدل على الثبات والفعل يدل على التجدد والاستمرار واضح وما كان ثابتا اولى مما يتبدل ويتغير واضح ولهذا جاء التعبير عند حينما زار أو حينما جاء الرسل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهل اتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام, سلام. قوم منكرون قال سلام انظر اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما انظر سلاما منصوبة فقال سلام قالوا سلاما قال سلام. سلام كلا كلا اللفظتين بعد القول واضح يعني هنا تشابه كبير قالوا قال سلاما سلام اي السلامين احسن ها وإذا حيوتوا بتحيه فحيوا بأحسن من هذا المطلوب أو أو ردوها واضح الآن هل إبراهيم حي بأحسن من تحية الضيوف أو ردها هو الظاهر أنهما ليست متساويتين فإما ان أحسن ما هو وجه الإحسان هنا تنوين في سلاما شكرا لك جملة اسمية بارك الله في إذن ردوا سلام الضيوف الرسل الملائكه قالوا سلاما والتقدير نسلم سلاما والتقدير نسلم سلاما انظر نسلم جمله فعليه اذا فعل والفعل يدل على تجدد الاستمرار وقال قال سلام سلام مبتدا لخبر محذوف تقديره عليكم واضح سلام عليكم فتسليم إبراهيم جاء في سياق جملة اسمية والاسم يدل على الثبات والاستمراء عفوا على الثبات والديمومة واضح وما كان ثابتا ماذا أعلى وأشرف مما لم يكن ثابتا واضح فدل على ماذا على أن سلام إبراهيم أحسن من سلام من؟, سلامي من؟ الضيوف الملائكة ومثله كذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قال سيبويه رحمه الله أصل الكلام حمدا أصل الكلام حمدا هذا في كلام العرب أن هذا المصدر المحل بأصله حمدا لأن العرب تقول حمدا لك وشكرا لك وعفوا إلى غير ذلك واضح؟ فصار كلام الحمد لله لدلالة الجملة الاسميه بالحمد على الثبات والدوام ليس كالفعل والله اعلى وأعلى اذا بدا بالاسم لشرفه وثنا بالفعل لان الحرف ماذا الاسم كلمه مستقله بذاتها تدل على معنى في نفسها كما عرفها العلماء والفعل كلمه مستقله بذاتها تدل على معنى في ذاتها اما الحرف ها الحرف مسكين يدل على معنى في غيره ليس في ذاته على مثلا لا تدل على معنى لوحدها هكذا لا بد من من اسم على المكتب على الطاولة على السيارة على الفرس لا بد واضح الان قد ها قد تدل على معنى لوحدها لابد مما من الفعل قد ذهب قد يذهب واضح الان اذا الحرف يدل على معنى في غيره فكان ماذا هو الثالث هو المتاخر بعد قسميه ونظيريه الاسم والاسم والفعل قال اسم وفعل اسم وفعل الفعل الاسم مضى معنا اشتقاقه ومعناه واضح نتحدث عن التقسيم فقط ثم سياتي تفصيل كل واحد قال وحرف الحرف حرفان انتبهوا الحرف حرفان حرف مبنى وحرف معنى حرف مبنى وحرف معنى حرف المبنى هو الذي يتألف منه الكلام الكلمة تقول كاتابا مؤلف من ثلاثه احرف الكاف والتاء والباء هذه الكاف نسميها ماذا حرف مبنى والتاء حرف مبنى والباء حرف مبنى واضح مفهوم هذا ليس هو المقصود هنا ليس هو المقصود هنا يعني الحرف ليس هو حرف المبنى إنما المراد هو حرف حرف المعنى وهي حروف الجر حروف الجزم حروف النداء حروف النصب حرف... الى غير ذلك واضح هذه حروف المعاني منها ما هو مؤلف من حرف ومنها ما هو مؤلف من حرفين ومنها ما هو مؤلف من ثلاثه احرف ومنها ما هو مؤلف من اربعه احرف ما هو مؤلف من حرف كالكاف واللام والتاء والواو والفاء الى غير ذلك واضح ومنها ما هو مؤلف من حرفين كمن وعن وفي وفي وقد الى اخره وال واضح ومنها ما هو مؤلف من ثلاثة أحرف كإلى وعلى ورب واضح ومنها ما هو مؤلف من أربعة أحرف ك كلعلة, كلعلة ولا كنة إلى غير ذلك واضح هذه مؤلفة من أربعة أحرف هذه كلها أحرف انظر إلى ثلاث أحرف لكن ثلاث أحرف مباني لكنها حرف حرف واحد نقول حرف جر اليس كذلك اذا المقصود باقسام الكلمه او القاسيمه الثالث لاقسام الكلمه هو ماذا حرف المعنى وليس حرف المبنى فانتبهوا الى هذا المؤلف رحمه الله لم يذكر هذا القيد للعلم به واضح اما ابن اجروم ابن اجروم فقد ذكر او لا آه لم يذكره اذا ذكره الشراح ذكره الشراح واضح واسم وهو اسم وفعل وحرف كم دقيقة من الوقت نعم قال رحمه الله فأما لسمه فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتائي ضربته نكتب